وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرة شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري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 نعجز الله في الأرض ولم نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بِرَبِّهِ فلا يخاف بخسا ولا رهقا